ومن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة دنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 اتك الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يسرين سُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَانْ تَن وَلا تَتْبَعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ من ba'dama ja'atkum al-bayyinatu في ظلن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع